بوك تو <تصفيق> <تصفيق> تسعة تسعة viikon päivät أيام الأسبوع أيام <مانتاي> الأسبوع الاثنين الاثنين tis tai al thulatha al thulatha keski Lauantai. Elsept Elsept Sunnuntai Al-Ahad. El ahad. Pikko. El usbua. El isbua. Maanantaista sunnuntajin. Minal itnajmi il al-Ahad. من الاثنين إلى الأحد. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. تومان بيڤا عن تيستاي. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء kolmas päivä on keskiviikko اليوم الثالث هو الأربعاء اليوم الثالث هو الأربعاء neljas päivä on torstai اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس femma päivä on perjantai اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة. كورس اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. سيدس اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.